معنا رحيل الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوثقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأخوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب ما زالت قراءتنا في موقف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام وقلنا بأن أغلب الناس إذا استثنينا مكة والمدينة والطائف أغلب الناس رجعوا رجعوا عن دينهم منهم من منع الزكاة فقط ومنهم من نأى عن الإسلام وابتعد عنه وعاد إلى ما كان عليه من عناد وبغي وتطاول ومر بنا شيئا من ذلك ومن الألوية التي جهزها أبو بكر رضي الله عنه إلا أن أعتاها إلا أن أشداها إلا أن أقواها إلا أن أعظمها هو مسيلمة الكذاب مسيلمة الذي ادعى النبوة وادعى أنه مرسل وأنه ينزل إليه الوحي من السماء وادعى أنه شريك للنبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا هو أشدهم وهو أعتاهم وقد استشهد عدد كبير من المسلمين في وقعة اليمامة واستشهد عدد من القراء كما أنه قتل من بني حنيفة أكثر من سبعة آلاف رجل. فكان القتل عظيما، إلا أن الله نصر جنده وأعز رايته وأيد حزبه، فإن قتل الرجل أو قتل الكذاب في حديقة الموت الحديقة التي كانت لديه، ونقرأ الآن ما حصل من خالد رضي الله عنه. حينما أرسل العيون لأجل أن تستطلع الأخبار وتوافيه بما عليه القوم ذكر تقديم خالد. شاء الله من 2077 بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى ذكر تقديم خالد من الطلاية من البقاء معنى الطلائع من يعطوه الأخبار فكان في البطاح عندما كان مع بليح بن خويلد الأسدي عندما كان يقاتل من منع الزكاة فهو بالبطاح أرسل العيون أو أرسل الطلائع وأرسل مئتين من, من أرباب أو ممن معهم الخيل وجعل عليهم معا ابن عدي مسؤولا عنهم ويدير شؤونهم نعم. لما صار خالد من البطاع وجاء أرجو بني تميمة يعني انتهى من من قليحة وانتهى من مالك بن نويره اتجه إلى اليمامة يريد مسيلمة الكذاب نعم. وقد قدم مئتي فارس عليهم معلب علي وقدم عينين له امامه نعم. وذكر الواقدي ان خالد لما قدم العرض قدم من فارس وقال من اسبتم من, أصدتم من, الناس, من الناس فخذوه من اسبتم من, من الناس فخذوه فالتقوا برجل اسمه اسمه مجاع ابن مرارة ومعه ثلاثة وعشرون رجلا من قومه يطلبون دما لهم نعم فانطلقوا وأخذوا مجاعة بن مرارة في, في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه فرجوا في تلب رجل أصاب فيهم دما يعني رجل أصاب دما من جماعة مجاعة ابن مرارة فخرج مجاعة ومعه ثلاثة وعشرون رجلا يريدون أن يطلبوا ذلك الرجل الذي لديه دم لهم هن الا ان خالد او من مع خالد اخذوهم نعم. وهم لا يشعرون باقبال خالد فسألوهم ممن انتم ممن انتم قالوا من بني حنيفة فقالوا من بني حنيفة فقالوا ما, ما تقولون في صاحب صاحبكم الرجل اللي خرج عندكم اشتقلوا فيه قالوا نشهد انه رسول الله لانه ادعى انه مرسل وأنه ينزل عليه الوحي من السماء ممن؟ قالوا من بني حنيفة طيب الرجل اللي خرج عندكم ماذا تقولون فيه؟ قالوا نشهد أنه رسول الله فدل على أنهم على عنادهم وعلى بغيهم وعلى أنهم صدقوا ذلك الكذاب نعم فسهدوا فسهدوا أنه رسول الله فقالوا لمجاءة ما تقول أنت؟ فقال ما كنت أخر بمسيلما قال أنا ما أخر بمسيلما وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت وصدقت وأنا على ما أنا عليه القوم قتلوا إلا أن مجاع أخر فقالت رضي الله عنه لا ما مجاع قال إذا كنت على ما أنت عليه لماذا لم تقف؟ كموقبي ثمامة بن عسال لماذا لم تحذر القوم من هذا الكذاب ما لم أقترف ذنبا والرجل لا تزر وازرة وزر أخرى كطيب لماذا لم تلحق به إذا كنت لا تقر الرجل لا فيما هو عليه من كذب وافتراء لماذا لا تلحق بي؟ ولكن بين القتل والسرك منزلة وهي الحبس تحبسك حتى يتبين لنا أمر وحتى يهيئ الله لنا فيك أمراً رشدا. بين القتل والترك منزلة وهي الحق الجماعة ذولا قالوا تقولون في مسلمة قالوا نشهد انه رسول الله ومر خالد لقتلهم وعم الرجل وعم مجاعل بن مرارة فقال لا انا قدمت على الرسول وانا اتلم وانا على ديني تحرج خالد في قتله وتحرج أيضا أن يتركه على ما هو عليه قال يمكنك أن تقف موقفا مشرفا كما فعل ثمامة بن أتان عندما قال هذا كذا يمكنك إذا لم تستطع أن تعلن هذا على الملأ يمكنك أن تلحق به وتثلل أما أن تقف معهم فهذا فيه ريبا وفيه ما يجعلنا نتشكك في أمرك ولكن بين القتل والترك منزلة وهي الحمس فأمر به فقيد في الحديث نعم. فقال فكنت أقرب المسلمات وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت ولا بدلت فضرب خالد الآباقا حتى إذا بقي سارية بن عامر سارية بن عامر وقال سارية بن عامر يا خالد إذا كنت تريد بأهل بني حنيفة إذا كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستق مجاعك لأن مجاع هذا عنده أخبارهم وعنده ما لديهم من أسرار وعنده ما يمكن أن يستفاد منه في مباغتتهم إذا كنت تريد بهم خيرا أو شرا فاستبقه نعم قال يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا يقوله ساريا بن عامر فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن استبقى مجاعة ابن مرارة وساريا بن عامر لأجل أن يأخذ منهم ما يمكن أن يستفاد منه نعم فاستبط فاستبقي مجاء وكان شريفا فلم يجل كان, كان الرجل شريفا وهو على غرار من ناحية المركز في جماعته والمركز عند قومه على غرار ثمامة بن عتاد وتمامة كان أميرا, أميرا لقومه نعم وترك عيدا السارية وأمر بهما وقد مر بينا بأن ثمامة قد أُخِذ أسيراً أُخِذ أسيراً وجيئ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورُبِطا في سارية من سواري المسكد ومر به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ورأك يا ثمامة فقال إن تقتل تقتل ذا دم يعني عندي دمى لكم وإن تُنعم تُنعم على شاكر وإن تُرِد المال فاقلب منه ماشي. ما شاء اليوم الثاني ما وراعك يا ثمامة يقوله عليه الصلاة والسلام قال إن تقتل تقتل ذاتا وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فاقلب منه ما شاء اليوم الثالث نفسه فأمر النبي بفك وثاقه وإطلاقه قال الرجل إذا أرد أن يسلم ماذا يعمل ك لو يغتسل فذهب إلى حائط من حيطان المدينة وغتسل ورجع مسلما ثم أحمل مجيءه إلى مكة لأداء مناسك الحج نعم وأمر بهما فوثقه في جوامع من الحديث ووثقه لهم مجاعة بن مرارة وشارية بن عامر لأن كما قال خالد رضي الله عنه بين القتل والترك منزلة بين القتل والترق منزلة وهي الحبس نعم وكان يدرم جاءه وهو كذلك فيتحدث معه نعم وهو يظن أن خالد يقتله فقال يا ابن المغيرة, يا المغيرة ينادي خالد إن لي إسلاما نعم إن لي إسلاما والله ما كفرت وعاد كلامه الأول نعم فقال خالد إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس عندنا قتل وعندنا الترك بينهما منزلة القتل هو قط الرقبة والترك هو أن يترك الإنسان ويقلى سبيله بين هذا وذاك منزلة وهو الحبس حتى يتبين لنا أمرك وحتى يحصل لنا التأكد من حالك نعم إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاد ودفعه إلى دفعه قم خالد رضي زوجته. الله دفعه. دفعه إلى زوجته زوجة خالد وأمرها أن تحسن أن تحسنا إليه يعني ما يسعى لي أن نعامل معاملة بإحسان نعم وأمرها أن تحسن إساره فضل مجا أن خالد يريد حبسه لأجل أن يخبره عن عدو به ويشير, إل... ويشير عليه نعم. فقال يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه أخص فإيكم كذاب وإيكم كذاب خ... الخير يقول الخ... تعلم أني أتيت رسول الله وأنني بايعت على الإسلام فإذا كان كذاب خرج فينا فهل تؤخذني على فروجه والله يقول في محكم التنزيل ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا الكلام يقول المجاعة ابن مرارة قال خالد إذن ما دام الأمر كذلك لماذا لم تتخذ موقفا مشرفا لماذا لم تخذ أنت كبير قوم، وأنت أميرهم وكلمتك مسموعة وأمرك مطاع لماذا لم تحذر القاومة من هذا الكذب؟ بعدين إذا كنت تخشى وما تستطيع أن تعلن هذا صراحة، فبإمكانك أن تلحق به، فبإمكانك أن تترك هذا الرجل وتلحق به، أما أن تبقى معه على كذبه وعلى افتراعه وعلى عناده، فهذا يدخل الريبة والشك في موقفك من الإسلام. نعم. فيك كذاب خرجتنه، فإن الله يقول. ولا تزر وادية وذرة أخرى. فقال: فقال يا مجا، تركت اليوم ما كنت عليه بالعمس ورأنا وبال... اليوم. أنت تقول إني كنت بالعمس. بايعت الرسول وصدق. أنت اليوم تركته. فإذا كنت لم تتركه فما هو؟ فلماذا هذا الموقف؟ لماذا وقفت مع الرجل؟ لماذا لم تقف كما وقفت ماما؟ لماذا لم تلحق بي؟ أمور كثيرة قصرت فيها. نعم. وكان لذاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك سكوتك عليه نعم. وأنت على اليمامة. كلمة فمسموعة وأمرك مطاع. فبين لهم أن هذا كذاب. كيف يقرنون؟ إن أعطيناك الكوثر تصلّي لربك وانحر إن شأنك هو الأثر. كيف يقرنونها بقوله من القزحولات؟ يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذناني وصدر والباقي حقر النقر أنت عاقل كيف هذا الكلام يدخل ذينك وكيف تسكت عليه لا نعم وكان لذاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك وأنت عد أهل اليمامة وقد بلغك مسيري وقد بلغك مسيري انت خابري أني خرجت لأنه مر بالبطاح ومر بديار بني عسد فأنت تعرف أني مستجع إليكم لماذا لم تلحق بي وتقابلني في الطريق وتنتظر حتى تأخذك السرية وتقيده لا نعم و... وقد فلنك مسيري إطرارا له بما جاء به فهلا أبديت عذرا فتكلمت فيما تكلم فقد تكلم ثمامة ثمامة ابن عسال ثمامة ابن عسال نعم فرد وأنكرت وتكلم اليسكوري فإن قلت أخاف وإن قلت أخافوا قومي فهل عمدت إلي إذا كنت خائف إنك تعلنها صريحة الحصري نعم فإن قلت فإن فإن قلت أخافوا قومي فهل عمدت إلي و... و... و... أو باستي إذا ما إذا ما, بع... ما جئت إلي أرسل لي واحد من الربع أرسل واحد من أدفاعك قل له يقول لك مثلا مجاعة فأني على ديني وعلى عقيدتي وعلى إيماني وعني لا مصدق الرجل أولا المطلوب منك أن تنكر ولم تفعل المطلوب منك أن تلحق به ولم تفعل المطلوب منك في آخر مرة أن ترسل لي رجلا يبين لي موقفك ولم تفعل فهذه كلها سلبيات ليس لها جواب فقال له يا ابن المغيرة ان تعفو ان رأيت ان تعفو عن هذا كله نعم فقال ان رأيت يا ابن المغيرة ان تعفو عن هذا كله قال هذا عقوت عقوته لكن عن دمك فقط اما الحبس لا نعم فقال لذا أطرق عن دمك ولكن في نفسي من تلك كحد يعني أمور كثيرة لم تنكر على القوم ولم تلحق بي ولم ترسل لي أحد هذا يجعل عندي شك يخالج من الشك في موقفك نعم فقال له ذات يوم أخبرني عن صاحبك أخبرني عن يقول خالد رضي الله عنه لمجاه بن أخبرني عن صاحبك ماذا يقرأه عليكم ماذا يعلمكم صاحبك المقصود به مسيل من الكذب نعم فقال له ذات يوم الأخبرني أن صاحبك ما الذي يقرأكم هل تحمل منه شيئا؟ قال نعم فذكر له شيئا من الرجدي فذكر له شيئا من الرجدي مثل القول يا وظر يا وظر مثل القول يا وظ في ما تنقين إلى آخره فضرب خالد رضي الله عندي على الأخرى قالوا الكلام هذا يمكن يخطر على العقل أو يستسيبه الإنسان نعم فضرب خالد بهدا يدي ألم وقال يا معشر المسلمين اسمعوا إلى عدو الله كيف, كيف يعارض يعارض, يعارض ال... لا نزلت آية قال وعنى نزل علي مثلها إن الأرض نصف لطريش النصف ورن النصف ولكن قوم ولكن قريشا قوم فهم يتعلون يقول هل يعارض بهذا القرآن نعم فقال ويهك يا مجاء أراك سيدا آقلا تسمع إلى كتاب الله ثم انظر كيف آرده عدو الله فقرأ عليه خالد بسم الله الرحمن الرحيم سب اسم ربك الآلا الذي خلق فسوه ثم قال خالد أَفَمَا كَانَ فِي هَذَا لَكُمْ لَا إِنْ وَلَا زَاجِرٍ ثم قال هاتِي مِنْ كَذِبِ الْخَبِيثِ هاتِي مِنْ كَذِبِ الْخَبِيثِ يعني زودنا من الكلام الذي كان يقوله لكم نعم فدخل ل... له بعض رجزه فقال خالد وقد كان عندكم حقا وقد كان عندكم حقا كيف تصدقونه فقال مجاعف لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك أكثر من عشرة سيف يعني الجماعة كلهم صدقين الجماعة كلهم يصيرون فيه الكابة الجماعة كلهم يتبعون حتى قال قائلهم كذاب اليمام خير من صادق مضاف يعرفون أنه كذاب لكن يكون مدى مننا ومن جماعتنا ومن ربعنا أخير من إنسان بعيد عنا ولا تربطنا به علاقة كيف, ت... كيف تصدقون يقول خلال كيف تصدقون فقال لو ما صدقناه ما, ت... ما أشهر أمامك عشرة هلاف سيف أو أكثر من عشرة هلاف سيف يقاتلون نعم. فقال خالد وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه فقال لو لم يكن عندنا حقا لما لك أكثر من عشرة هلاف سيف يدربونك حتى يموت الآجل يموت الآجل لما أنت ولكم يعني يبيعون أنفسهم يسترخصون الموت في طاعته وهذا دليل على تسليط اهمال فكأن يقول خالد هذا كيف تصدقون وأنتم تسمعون الرجز الذي لا يسرع الا من انسان من انسان غير اخر فلولا نصدقه ما وقف حمامك عشرات حالات كثير يضاربونك حتى يموت الأعجل يعني أم عن كلهم نعم. فقال خالد إذا إذا يكذب الله نعم. ويقر دينه وياه يعبدون ودينه يأيدهن نعم. وقال وقال وبيج الله بلا عبد الله لما أشرف خالد وأجمع أن ينزل أقربا ودفع كأن يسمع استشار أصحابه خالد رضي الله عنه لأن من سمة المؤمنين وسمة المجاهدين التشاور فيما بينهم وعمرهم شورى بينهم هل نذهب إلى القوم في اليمامة أو نقابلهم في هذا المكان فأشار الصحابة أن يقابلوهم في هذا المكان واتجه مسيلم إليها نعم ودفع الطلعي أمامه فرجوا إليه فأخبروه أن مسيلمة فأخبروا أن مسلمة وما معه لأن ينجه وهم أهل عدد وعدة وسلاح فوقعة اليمانة هي تعتبر من أكبر الغزوات وأشدها بعسا وقد استشهد فيها عدد كبير من القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فصاور أصحابه أن يمجي إلى اليمامة أو ينتهي إلى أقرباء فأجمعوا أن ينتهي إلى أقرباء فزحف خالد بالمسلمين إليها وكان المسلمون يسألون أن الرجال برعنفوه فإذا, فإذا, فإذا هو في مقدمة جيش مسيلمة فسبوه وذكروا ما كان عليه من الحراف عن الجادة نعم فانذر رجالا متالا مقدمته سيلما ولا انه هو شتمه لا ولما خرج خالد من درب askari وبن حنيفه يسوعي سروبات نعم نادى خالد الى صفوفه فصفق وقدم رايته مع زيد بن الخطاب ودفع رايه الانصار الى ثابت بن قيس بن شمات فتقدمه وجعل على ميمنته ابا غزيبه بن عتبة وعلى ميسرته سجاعة بن عبد الوحد واستعمل على الخيل البراء بن عبد البراء بن مالك ثم عزله فولى عسامة بن زيد نعم. ثم عزله واستعمل عسامة بن زيد فاقبل بن حنيفة وقد سل سلوا السيوف فقال خالد يا معسر المسلمين ابشروا فقد كفاكم الله عمر عدوكم ما سلوا السيوفة ما سلسوا إلا, إلا ليرهبوا فأبشروا فإن الله ناصركم عليه مجاهة كان في الرباط مع خالد، لكن مع ذلك هو يمين ويتجه وإلى مناصرة القوم. قال لا وإنما هذه السيوف باردة ويريدون أن تحتمي لأنها لا تقتل ولا تقطع الرفاط إلا إذا كانت حارة فيريدون أن يعرضوها للشمس يعني الرجل هذا مجاعة ابن مرارة يبين أن هدف أولئك ليس لأجل الرهبة خالد قال أبشروا فإنهم سلوا الصوف وهم بعيدين فهذا دليل لأجل أن يرهبوكم والله ناصركم فقال مجاعة مح... ابن مرارة لا ليس لأجل الرهبة وإنما هي في أغمادها وباردة فيريدون أن يعرضوها للشمس بأجل أن تحتمي، بعجل إذا رموا بها الرقاب قصلتها بسرعة فاحقة، فهـ فـ فه من هذا الكلام أنه جميل إلى أولئك ويشجعهم، وسيتين إشارة. مثل ثاني، استشاره خالد فيها، فأشار عليه بما بخلاف الواقع، فقال له خالد خدعتني، قال لا ما خدعتك، وإنما هؤلاء يهلك. هو بيكون بكل نعم فقال مجاه كلا يا ابا سليمان كلا ولا... يا ابا سليمان وخالد رضي الله عنه يقنى في ادريس سليمان نعم ولكن الهنداويه الهنداويه يعني السيف نعم خشيه خشيه تحطمها وان غذاات بارده غذاات بارده ويريدون ان يعرفوها للشمس ويريدون ان يعرضوها للشمس ان السيف اذا كان عرض للشمس واحتما او اذا وضع على النار واحتما فانه يكون حثن قويا وما ربنا قبل ايام ميد قاله بالشاعر كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وسيافنا ليل تهوى والكواكب يقول مركبه الخيل والغبار هذا تشبيه تمثيلي في البلاغة وركب الخيل والغبار يتطاير ونتيجة الغبار حصل الظلمة والسيوف في هذه الظلمة تلمع كأنها ليل مظلمون تهاوى كواكبه كنا في السابق جاء وجود الكهرباء نشاهد النجوم هكذا وهكذا يعني تلمع في السماء فيقول كأن تشبيه تمثيلي في البلاغة كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه فيقول هنا الرجل المجاعب المرارة لا ما أرادوا أن يرهبوكم وإنما السيوف في أغمادها فيريدون أن يعرضوها للشمس لأجل أن تحتمي فإذا احتمت سهل فصل الرؤوس عن الرقاب نعم وهي غداة باردة فأبرزوها للشمس لتسقن مطولها فلما دلوا من المسلمين نادوا إنا, إنا نعتذر إليكم من سلنا سيوفنا إنا نعتذر ما سللناها لنرهبكم ولكن إنها باردة فخشينا أن تتحطم فأردنا أن تصخن. نعم والله ما سللناها ترهيبا ولكن غدات باردة فخشينا تحطمها فأردنا أن نسخن من متونها الى ان نلقاكم فتسرون فسترون. فسترون الى ان فسترون اذا لقناكم سترون الكر والفر نعم فاقتلوا قتالا شديدا وسفر الفريقان سبرا طليلا حتى كثر القتل, القتل والجراح من الفريقين من الصحابة والقراء ومن اهل اليمامة كثر القتل وكاترت الفراح من الفريقين معا نعم واستحر القتل في المسلمين وحملت القرآن وكان هذا خلق. من الأسباب من الأسباب الداعية إلى كتابة القرآن في مصحف واحد لأن كثيرا من حفظة كتاب الله استشهدوا في وقعة اليمامة فخشى رضي الله عنه عن القرآن من الضياع فوقفقه الله وعلهمه الى كتابته في مصحف واحد نعم وعزم كل من الفريقين حتى دخل المسلمون أسكر المشركين والمشركون أسكر المسلمين ملارا وجعل زيد بن الخطاب وما أقول رأيه زيد هو أخو عمر رضي الله عنه زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد استشهد في هذه الوقعة وكان حاملا لراية المسلمين نعم يقول اللهم إني أبدا لي يقول متمم ابن نويرا لأن مالك ابن نويرا قتل في حرب المرتدين وأكثر متمم البكاء والعويلة والرثاء له فقال له عمر رضي الله عنه أنا قد استرشد أخي وما فعلت كما فعلت أن فقال لو كان أخي مثل أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمم نعم. يقول اللهم إني أفرع إليك مما جاء به المسيمة وأتذر إليك من فرار أصحابي نعم. وجعل يستد بالرأية في نقول العدو ثم دارب بسيده حتى قتل رحمه الله ما هو الله ولدي أن زيد بن الخفاف. نعم. وأخذ الرأي تساي من قبله الطريق. نعم. فقال المسلمون إننا نخاف أن نؤتى من قبلك. نعم. فقال بئس حامل القرآن المسلمون أنا. المسلمون قالوا نخاف أن تأخذ الرأي لكن خفدينا عن طريقك. قال بئس حامل القرآن أنا أن أتيتم من قبلي. يعني يكون مطمئني لا يمكن أن يتحدى أحد من المكان الذي أنا فيه. نعم. ونادى الأنصار. ثابت بن قيس ومأه رايتهم ألزمها, ألزمها فإنها ملاد, ملاد القوم, القوم فتقدم سالم سالم وحفر لرجلي لجل ما يمكن يصير وهو ماسك للراية حفر لرجلي حتى بلغ عنصاف الساقين نعم